المنعقد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن والعشرين من شهر جماد الآخرة سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأتي هذا المجلس استكمالا لما تقدم في كلام المصنف رحمه الله تعالى في أصول الفقه الحنبلي وقد تقدم الكلام على المقدمات التي أوردها رحمه الله تعالى بين يدي. أبواب صلب هذا العلم لنشرع اليوم بإذن الله سبحانه في أول الأبواب المنعقدة في صلب موضوع علم الأصول في الأدلة ومجلس اليوم سنتناول فيه دليل القرآن والمصنف رحمه الله عرض الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع في أبواب ثلاثة متتالية مقتصرا في كل دليل منها على ما يخصها ثم أورد بابا مستقلا بعدها للمباحث المشتركة بينها قبل الانتقال إلى دليل القياس ليشرع بعده فيما يلحقها من أبواب ابتدى بهذا الباب الذي عنون له بالكتاب أو دليل القرآن معرفا إياه وذاكرا بعض مسائله قبل الانتقال إلى الباب الثاني في دليل السنة نستعين بالله سائلين إياه التوفيق والسداد والهدى والإخلاص والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكتاب القرآن وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته قال رحمه الله تعالى الكتاب القرآن الكتاب في الأصل جنس يشمل كل الكتب السماوية لكنه غلب على القرآن خاصة من بين الكتب في عرف أهل الشريعة فإذا قالوا الكتاب فإنه ينطلق على كتاب الله الكريم القرآن المنزل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أن التوراة كتاب من كتب الله والإنجيل كذلك والزبور وصحفي إبراهيم لكنه حيث يطلق الكتاب إنما يطلق على القرآن في عرف أهل الشريعة قال رحمه الله الكتاب القرآن يشير بهذا إلى الترادف بين اللفظين فإذا قلت الكتاب فهو القرآن ولا يصح التغير بينهما وأراد به ردا على من زعم المغايرة بين اللفظين فقالوا الكتاب غير القرآن وحكى ابن قدامة والطوفي رحمهم الله الإجماع على عدم المغايرة بين هذين اللفظين الكتاب والقرآن واستدلوا لذلك بجملة أدلة منها قول الله سبحانه وتعالى على لسان الجن في سورة الأحقاف قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا والمسموع واحد قال إذ يستمعون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما ذهبوا قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وهذا من أصرح الأدلة التي تجعل الإطلاق بين اللفظين على الترادف لا على المغايرة ثم عرفه اصطلاحا فقال هو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته كثير من الأصوليين يعرف القرآن الكريم بقريب من هذا ابن الحاجب رحمه الله في مختصره يقول الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه الكلام يقصدون كلام الله سبحانه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم يحترزون بهذا القيد عن أمرين فلفظ المنزل في التعريف يحترز به عامة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم يحترزون به عن الكلام النفسي إذ يقسمون صفة الكلام لله إلى كلام النفسين وكلام لساني فيقولون المنزل احترازا عن صفة الكلام النفسي القائمة بالله أو بذات الله كما يقررون سيئة الكلام عنه والاحتراز الثاني بقولهم منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو احتراز عن الكتب السماوية المنزلة على غيره من الأنبياء الكرام عليهم السلام فالتوراة كتاب منزل والإنجيل وصحف إبراهيم لكنها تخرج من هذا التعريف بالتنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله معجز بنفسه المراد بالإعجاز هو التحدي عن الاتيان بمثله وسيأتي بعد قليل الإعجاز الذي تحدى الله عز وجل به الخليقة إنسا وجنا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فهذا التحدي إعجاز قوله معجز يخرج بقية الكتب السماوية فإنه لم يثبت أنه قصد به التحدي والإعجاز التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله سبحانه المنزلة على الأنبياء عليه السلام لم يثبت دليل قصد التحدي والتعجيز بها فهذا قيد وهو أيضا يخرج من كلام الله سبحانه ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وليس فيه قصد التحدي والإعجاز ويدخل في هذا الأحاديث القدسية فهي كلام الله والنبي عليه الصلاة والسلام يحكيه عن ربه لكنه لا يشمله هذا المعنى وبعض أهل العلم يقول بل السنة النبوية القولية كلها وحي لأن الله يقول في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فيكون هذا الوحي المنزل من عند الله كلاما ما قصد به التحدي والاعجاز فيخرج بهذا القيد أيضا بقي قوله معجز بنفسه إشارة إلى مسألة طال فيها الجدل مع المعتزلة خاصة وهم القائلون بالصرفة في الإعجاز ومرادهم أن الله عز وجل سلب القدرة من الخلق عن الاتيان بمثل القرآن فلا يكون معنى المعجزة إلا بمعنى سلب القدرة وأهل العلم يقولون بل القدرة موجودة لكن تحقق التعجيز يظهر من حيث إمكان القدرة مع عدم الاتيان به فلهذا يقول معجز بنفسه والإمام أحمد رحمه الله يقول من قال القرآن مقدور على مثله ولكن منع الله قدرتهم كفر بل هو معجز بنفسه والعجز شمل الخلق أو يشمل الخلق فقوله معجز بنفسه أرادوا به هذا الوصف في كتاب الله وهو التحدي الذي جاء في كتاب الله في غير ما آية عن الاتيان بمثل القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله فوقع التحدي وبأقل من ذلك فليأتوا بحديث مثله قوله رحمه الله تعالى معجز أدق ممن عرف القرآن فقال الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز فمعجز أو للإعجاز بينهما فرق تعريف ابن الحاجم كما تقدم قال الكلام المنزل للإعجاز ووجه الفرق دقيق أنك عندما تقول الكلام المنزل للإعجاز فإنك تحصر القصد من تنزيل القرآن في التحدي والإعجاز تقول المنزل للإعجاز فكأنك تحصر الحكمة في تنزيله للإعجاز بينما هو مشتمل على الأحكام والتكاليف والشريعة والعظة والحلال والحرام فقوله معجز أدق من هذه الجهة ثم قال رحمه الله متعبد بتلاوته والمقصود به الألفاظ القرآنية التي نتعبد لله بتلاوتها والتعبد يتمثل في صورتين إخداهما صحة الصلاة بها فإنك لا تقرأ في صلاتك إلا من القرآن ولا تجزي الصلاة بغيرها في مثل فاتحة الكتاب والصورة الثانية القراءة داخل الصلاة أو خارجها وحصول الأجر والثواب المترتب على القراءة كما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها هذا لا يتحقق في أي كلام يقرأ سوى القرآن فإنك لو قرأت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أو قرأت ما شرع لنا من الأذكار لها أجرها وثوابها ولكن ليس التعبد بمعنى حصول الأجر الذي جاء في القرآن خاصة وهذا القيد يخرج ما كان من الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معجزا بنفسه لكنه ليس متعبدا بتلاوته ويتناول ذلك المنسوخ من كتاب الله الكريم الذي كان قرآناً ثم نسخت تلاوته فلم يعد كذلك فيخرج بهذا القيد لأن المنسخة لا يبقى قرآنا هذا التعريف كما سمعت بقيوده المذكورة فيه كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته هذا التعريف لم يشتمل كما ترى على ما يريده بعض الأصوليين في قولهم الموجود بين دفتي المصحف أو المنقول إلينا بالتواتر وإن ورد في تعريفات كثيرين لكن الصواب كما نبه ابن الحاجب وغيره أن مثل هذا القيد يوجب الدور في التعريف لأنه لا يتصور معنى القرآن إذا ربطته في التعريف بالمنقول بين دفتي المصحف أو المنقول تواترا لا يتصور إلا إذا عرفت القرآن والقرآن متوقف على كونه كذلك فهو ليس جزءا معرفا بقدر ما هو يستلزم التصور السابق حتى تعرف ما القرآن المنقول بالتواتر تقول هو هذا فإذا عرفته ما إلى تعريفه وإذا احتجت إلى تعريفه فأوردته كان دورا كما يقولون فاحترز عنه المصنف ولم يورده رحم الله الجميع والكلام حقيقة الأصوات والحروف وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز والكتابة كلام حقيقة الكلام حقيقة الأصوات والحروف وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز والكتابة كلام حقيقة الكلام ليس مقصود هنا كلام الله سبحانه الكلام حتى كلام البشر ما هو الكلام؟ تردد أهل العلم في تحديد ماهية الكلام على ثلاثة أقوال لأنه يتردد بين أمرين بين كلام ينطق باللسان وهو ما يسمونه الأصوات والحروف وبين معنى يقوم بنفس المتكلم قبل أن يتكلم فإنه لا أحد يتكلم أو يتلفظ بصيغة إلا قد قام بالنفس تصور معناها يعني مثلاً أنت تريد أن تقول الشمس طالعة، فإنك قبل أن تلفظ به وقع في داخلك في نفسك معنى ما تريد قوله فقلته وهكذا المتكلم بأي لغة كانت فيحصل قبل التلفظ بالكلام معنا يقوم بالنفس فيعبر اللسان عنه فمن أهل العلم من قال الكلام حقيقة يعني في أصل الوضع في اللغة الكلام حقيقة هو كلام اللسان الصوت والحرف فإذا أطلق على كلام النفس أو حديث النفس فهو استعمال مجازي كلاهما يسمى كلاما وعمر رضي الله عنه في حديثة السقيفة بعد موفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زورت في نفسي كلاما والله يقول في سورة المجادلة ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فثم تحديث في النفس فحديث النفس يسمى كلاما وكذلك اللسان الذي يلفظ بالصوت والحرف يسمى كلاما لكنه حقيقي في الصوت والحرف مجازي في كلام النفس والقول الثاني بعكسه القول الأول استدل لأنه المتبادر عند الإطلاق فإذا قال شخص سمعت كلام فلان أو تكلم فلان فإنه لا يقصد إلا الصوت والحرف والمتبادر أو التبادر إلى الفهم أمارة الحقيقة والقول الثاني بعكسه أن الكلام حقيقة في الكلام النفسي أو في المعنى وليس في اللفظ مجاز في اللفظ الذي هو الصوت والحرف وهذا عكسه تماما القول الثالث بالاشتراك بينهما فيكون الكلام حقيقة في اللفظ وحقيقة في المعنى وإذا كان حقيقة في الاثنين المعنى القائم بالنفس واللفظ المسموع بصوت وحرف فإذا كان حقيقة في كليهما ما أصبح مشتركا قالوا لأن الأصل الحقيقة فلا داعي لأن الدعي أن أحدهما مجاز طالما ثبت استعماله أي الكلام في الأمرين اللفظ والمعنى والأصل الحقيقة فيكون من باب الاشتراك فإذا ورد لفظ الكلام في اللغة فإنه مشترك بينهما يحمل على أحدهما بقرينة وليس هو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر بل حقيقة في الأمرين معا هذا التقسيم الثلاثي في المسألة يرد كثيرا في كلام أهل العلم ويناقشونه ليس خلافا لغويا فيما يتعلق بتعريف الكلام وإطلاقه في اللغة أهو لللفظ أم للمعنى يعني للصوت والحرف أم المعنى القائم بالنفس لكنه كان منطلقا لتأسيس مسألة عقدية طال الخوض فيها بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام لما أظهر المعتزلة البدعة في القول بخلق القرآن وأحدث في الأمة قولا لم يكن لها بها عهد وصارت الفتنة التي تحفظها كتب التاريخ وافتتحن بها الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحم الله الجميع فصار هذا القول المبتدع إحداث شرخ جديد وأن القرآن كما تزعم المعتزلة ليس كلاما تكلم الله به بل هو خلق من خلقه خلق الله القرآن كما خلق الجبل والشجرة والحجر والمطر والإنسان والجان وهذا القول مستبشع لم يرضه أئمة الإسلام فكان ما كان من شأن المحنة التي دامت سنين حتى رفع الله الغمة ودحض هذا القول وانكسرت شوكة المعتزلة فلما انكسرت شوكة الاعتزال في عقائدهم ومنها القول بخلق القرآن كان من أوائل من تصدى لهذا القول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله ففند هذا وقد نشأ أول أمره على عقيدة الاعتزال وأمضى فيه أربعين سنة من حياته ثم لما انكشف له الأمر وهو الذي يعرف تماما تفاصيل هذا القول وأدلته ومداخله ومخارجه قوي أن يفند الشبهة والإشكالات الواردة على هذا القول الباطل فتصدى له رحمه الله ثم أظهر كثيرا من الأدلة التي تبطل هذا لكن الإمام أبا الحسن رحمه الله في بعض كتبه أورد كلاما مجملا في نزع عن القول بعقيدة الاعتزال بخلق القرآن إلى مذهب أهل السنة وصرح بتمثوله مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في القول بأن القرآن كلام الله جل جلاله وفي بعض مواضع كانت له فيها تفاصيل كلام لم يكن فيها موافقا مطابقا تماما للمأثور من عبارات السلف من الصحب والتابعين رضي الله عن الجميع في أن القرآن كلام الله حقيقة وهذا اللفظ والمعنى يسمى كلاما فاحتاج أهل العلم العودة إلى أصل المسألة وأنما ما يذكر من نفي أن يكون الكلام في اللغة يطلق على الصوت والحرف ليس صحيحا فتفردت تلك الأقوال وتوزعت على النحو الذي سمعت تقرر أخيرا في مذهب الأشاعرة أن القرآن كلام الله ولكنهم حتى يوفقوا بين هذا القول وبين أصل عقدي باطل كان من شأه أيضا بعض تقريرات المتكلمين التي وفدت على عقائد المسلمين وهو النظر إلى أن الذات الإلهية قديمة والكلام إن كان يراد به الصوت فإنه لا يصف بالقدم بسبب أن الصوت لا يبقى مترددا لكنه لا يبقى زمانين فلا نستطيع أن نقول إن الصوت المسموع يمكن أن يكون هو المراد بكلام الله فتكلفوا في إنشاء قول محدث جديد وهو بتقسيم الكلام إلى نوعين كلام النفسي وكلام اللساني الكلام النفسي المعنى القائم بالنفس والكلام اللساني الصوت والحرف فقالوا صفة الكلام التي نقول إنها كلام الله هي المعنى القائم بالنفس بذات الله جل جلاله وأما الصوت والحرف فهو عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس هو كلام الله فيصبح هذا أيضا مذهبا جديدا تبنته الماتوريدية والأشاعرة والكلابية فأن يقول القرآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية وأما الكلام المنسوب إلى الله فهو المعنى القائم بالنفس فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة وهكذا فهذا أيضا ليس هو المطابق لقول السلف المتقدمين من أئمة الإسلام فقولهم في التعريف الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يورده غالبهم بالاحتراز في قولهم منزل عن الكلام النفس يقول ألست قد فهمت أن الكلام نوعان؟ نفسي ولساني أو لفظ ومعنى فعندما نقول القرآن الكلام المنزل احتراز عن الكلام غير المنزل وهو القائم بالنفس لكن الصواب والتحقيق على مذهب السلف أن لا يقصد بقولنا في التعريف منزل هذا القيد لكن منزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج المنزل على غيره لا غير وأما تحقيق مذهب السلف الذي أبانه كثير من المحققين أن الكلام في اللغة يطلق على اللفظ والمعنى جميعا وليس إفرادا على كل واحد منهم استقلالا لا يسمى الكلام كلاما إلا إذا اشتمل على اللفظ والمعنى أما أن تقول الصوت والحرف هو الكلام والمعنى مجاز أو العكس الكلام حقيقة في المعنى والصوت والحرف يطلق عليه الكلام مجازا فهذا ليس صوابا لكن اللفظ والمعنى جميعا يسمى جميعهما كلاما كما يقال لفظ الإنسان الإنسان هل هو لفظ يطلق على البدن أم على الروح فإياك أن تقول يطلق على البدن حقيقة وعلى الروح مجازا أو على الروح حقيقة والبدن مجازا أو عليهما معا حقيقة فيكون مشتركا بين الأمرين لا هو ليس هذا ولا ذاك ولا الثالث لفظ الإنسان يطلق على البدن والروح معا وليس على كل منهما مفردا مستقلا فإذا قلت لكن قد يطلق على أحد الأمرين الكلام قد يطلق على كلام النفس خاصة أو على كلام اللسان الصوت والحرف خاصة فذلك لقرينة ومنه سنقول إن آية المجادل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول لولا القرينة في أنفسهم لما حملتوا على هذا المعنى يعني لو كانت الآية ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول قول اللسان الصوت والحرف والقول باللسان صوت وحرف يستلزم معنا قائما بالنفس قبله ضرورة لعدم انفكاكه عنه وعمر يقول رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما نفس الكلام لو لم يقول في نفسي لكان المقصود بالكلام الكلام المسموع صوتا وحرفا وقل مثل ذلك في سائر الأدلة مثل وأسروا قولكم أو اجهروا به قالوا هذا دليل أن القول منه سر ومنه جهر وإن كان ليس فيه شيء يشير إلى ذلك إطلاقاً بل فيه أن الكلام مرتبتان من حيث الصوت المسموع إما سر يهمس به وإما جهر مسموع الصوت لا غير قال المصنف رحمه الله هنا والكلام حقيقة الأصوات والحروف وإن سمي به المعنى النفسي فمجاز وقلت لك هذا طريقة الأصوليين جملة أنه يطلقون الكلام على الصوت والحرف حقيقة وعلى المعنى القائم بالنفس مجازا والتحرير الذي ينقله شيخ الإسلام وغيره بل هو يطلق على اللفظ والمعنى جميعا ولا ينفرد أحدهما دون الآخر إلا بقرينة تدل عليه في السياق لكن هذه طريقة, المتكل... طريقة الأصوليين والمتكلمين أشاعر مثلا وكلابية ومتوردية يقررون العكس الكلام حقيقة في المعنى القائم بالنفس وإذا أطلق على الصوت والحرف فمجاز قال رحمه الله تعالى وإن سمي يعني الكلام به المعنى النفسي ثم قال وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم عندما تقول اسقني ماء أو تقول الجو اليوم بارد فإنك قبل أن تلفظ بهذه الجملة قامت المعاني في نفسك بالنسبة بين المفردين الجو بارد اسقني ماء فأنت تصورت أولا ما معنى اسقني وتصورت معنى الماء ثم ربطت بين الكلمتين هذا الربط هو نسبة بين مفردين قبل أن تكون النسبة هذه في اللفظ أين كانت؟ كانت في النفس هذا معنى قولي هو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم بين مفردين تعلق أحدهما بالآخر على جهة الاسناد كما يقول البلاغيون قال إن أطلق الكلام على المعنى النفسي فمجاز وتقدم بك الكلام الوارد في هذه المذاهب ما يتصل بها. نعم. والكتابة كلام حقيقة. نعم. ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف يأمر بما شاء ويحكم. نعم. الكتابة كتب ربكم على نفسه الرحمة مثلا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. وإن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق وأمثال هذا هل هو كلام؟ قالوا الكتابة كلام حقيقة ثم قال من العبارات المأثورة عن أئمة السلف كأحمد وابن المبارك والبخاري وغيرهم رحم الله الجميع لم يزد الله متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف يأمر بما شاء ويحكم جل جلاله هذا في تقرير عقيدة أهل الإسلام عقيدة السلف في صفة الكلام لله وهو أن الإشكال الوارد عند القائل بالكلام النفسي مرده كما أسلفت إلى إشكالية الإقرار بصفة الكلام وإثباته من جهة وعدم جواز وصف القديم بالحادث من جهة أخرى فقرر أهل العلم هذا الجواب ردا على ذلك الاستشكال الذي أورث القول المحدث بالكلام النفسي دون اللسان وهو القول بأنه لو سئلنا أصفة الكلام لله صفة قديمة أم حادثة لن تستطيع أن تقول قديمة لأن من كلام الله عز وجل ما هو حادث يعني لم يكن من قبل ولن تستطيع أن تقول قديمة لأنك تزعم أن الصوت سيبقى في أزمنة متعاقبة دون انقطاع وهذا لا يستقيم ولو قلت صفة حادثة أورد إشكالا في أن الصفات الحوادث لا تقوم بالذات القديمة فيقدر أهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال أن الكلام من حيث إطلاق وصفه على الذات الإلهية له اعتباران النظر إلى أصله باعتبار باعتبار الكلام صفة لله عز وجل باعتبار جنسه فهو صفة قديمة لله لأن الله لم يزل متكلما وإذا نظرت إلى أحد الكلام الذي تكلم الله به إلى بعض ملائكته أو رسوله أو الوحي الذي ينزله على نبيه صلى الله عليه وسلم في طيلة فترة بعثة النبوة 23 سنة فإن أحدها حادثة بهذا المعنى يعني يكون كلام الله عز وجل في ذلك الوقت ولا يكون في غيره يعني تكلم الله سبحانه بآيات في سورة البقرة وتكلم بآيات في آل عمران وتكلم سبحانه وتعالى بسائر الآيات التي هي كلامه في القرآن الكريم فبالنظر إلى أحده فإنها متكررة ولهذا يقولون فإن الله لم يزل متكلما كيف شاء وإذا شاء لم يزل إشارة إلى التكلم أو صفة الكلام التي هي قديمة أزلية متى شاء وكيف شاء أيضا هذه صفة للكلام الذي يثبت لله عز وجل على الدوام ويبقى السؤال فإن قيل ما صفة هذا الكلام وكيفيته فيؤتى بالجواب المجمل لأهل العلم في إثبات الصفات الإلهية جملة أن معانيها مدركة المعنى وأما الكيفيات فمجهولة على حد قول الإمام مالك رحمه الله وقد سئلها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ولاحظ سؤال السائل قال كيف ولم يقل ما معنى قال كيف استوى فأطرق الإمام رحمه الله رأسه ثم أجاب وعلى تقاسيم وجهه أمارات الغضب وعدم الرضا عن هذا السؤال قال يا هذا الاستواء غير مجهول يعني من ناحية المعنى. والكيف غير معقول الذي سأل عنه السائل غير معقول يعني لا يمكن أن يدركه العقل وما لا يدركه العقل لا يجوز السؤال عنه في باب يتعلق بالذات الإلهية أو الصفات. ثم قال الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعي إلى آخر كلامه رحمه الله ومن ذلك صفة الكلام يتكلم متى شاء إذا شاء قال بلا كيف لألا يقال إنه يلزم من إثبات الكلام صوتا وحرفا لله عز وجل إثبات لوازم باطلة وكل ذلك لا يستقيم ويكون الجواب في الجملة بلا كيف قال يأمر بما شاء ويحكم يعني إثباتا لما يتضمنه كلام الله جل جلاله من وحي فيه التشريع والحلال والحرام وحكمة الله سبحانه وتعالى من إنزال كلامه ليدل العبادة على ما تقتضيه عبوديتهم له بالقيام بواجبات التكليف وفي بعض آية إعجاز ويتفاضل ثوابه ويتفاوت إعجازه القرآن معجز وهذا لا خلاف فيه أن الله جعل سبحانه وتعالى كلامه من أجل الإعجاز به وتحدى به الخلق إنسا وجنا عن الاتيان بمثله وآية سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فأثبت الله سبحانه وتعالى أن كلامه قد تحدى به الإنس والجن ولو اجتمعوا كان هذا للقرآن كله فعجزوا ثم جاء التحدي بعشر سور في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفترايات فما استطاعوا بعشر سور فجاء بالأقل من ذلك في سورة يونس قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فما حصل هذا التحدي الذي ووجهت به البشرية ما حصل شيء من الاتيان لا بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة طيب فهل الأدنى من السورة يتحقق به الإعجاز؟ بالآية من السورة يعني ما أقل ما ورد من تحدي القرآن في التعجيز التعجيز الخلق عن الاتيان السورة بالأقل من السورة يقول المصنف وفي بعض آية ليس في آية في بعض آية إعجاز حتى بعض الآية هل يكون معجزا يقول المصنف في بعض آية إعجاز فما الدليل على ذلك إن كان أقل ما ورد من التحدي في سورة يونس الاتيان بسورة فمن أين جاء بالآية بل ببعض الآية أي في سورة الطور فليأتوا بحديث مثله والحديث يصدق على الآية وعلى بعض الآية فإنه حديث قال وفي بعض آية إعجاز كثير من أهل العلم يقيد هذا القدر من التحدي لإعجاز بما كان أقل من سورة. أما السورة فصريحة في الآية. يقول فأتوا بسورة. وما كان أقل من السورة كقول المصنف في بعض آية الظاهر والله أعلم كما يقول الشراح أراد ما فيه إعجاز. إن كنا نتكلم على بعض آية فما كان فيه إعجاز يتحقق به وإلا فإن الآيات القصار. مثل قوله في سورة المدثر ثم نظر هذه آية فإن قلت بعض الآية يكون ثم فهل من المعجز أن يقول أحد على سبيل التحدي تعالى الله أن يأتي بمثل ثم أو بمثل جزء منها بفعل نظر هذا ليس معجزا فهل المقصود في التحدي الذي نزل به القرآن هو هذا تحداهم عن الاتيان بلفظة بحرف عطف أو بفعل أو بكلمة لا إنما أراد ما كان المقصود به التحدي والإعجاز فلا يرد عليه مثل ذلك خلافا لأبي الخطاب من الحنابلة وهو مذهب الحنفية الذين يقولون إنه لا يكون تعجيزا أو تحديا في الآية وأقل ذلك السورة كما جاء في سورة يونس أما الآيات فليس كذلك وعن أبي الخطاب أيضا أن أو ما يقال عن مذهب الحنفية يقول أن الآيات الطوال يمكن أن يكون فيها إعجاز هذا كما تقدم من ناحية النظر إلى ما يتحقق فيه الإعجاز ينقل أهل العلم أيضا عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني في أحد إجاباته عن الإعجاز في سورة الكوثر وأمثالها ويناقش الباقلاني في كتاب الانتصار للقرآن وهو يرد على شبه المعتزلة وأجاب عنها يأتون بمثل سورة الكوثر لقصرها فهل يمكن أن يكون التحدي به إعجازا؟ لاحظهم تجاوزوا مسألة السورة الآية أو جزءا من الآية فهم لا يقررون فيها الإعجاز لكن حتى السورة التي جاء النص صريحا بها يقرر الباقلاني في بعض إجاباته أن السورة على إطلاق ليس كل سورة يتحقق بها فأورد في سورة الكوثر وأمثالها تفريعا على قوله تعالى فأتوا بصورة مثله وصحح ما اختاره الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني وجماع ان التحدي انما وقع بصورة تبلغ في الطول مبلغا يتبين فيه رتب ذوي البلاغة فإنه قد يصدر من غير البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما يماثل الكلام البليغ الصادر عمن هو أبلغ منه أو ربما زاد عليه فيتعين تقييد الإطلاق في قوله فأتوا بسورة لأن التقييد المطلق بالدليل واجب هكذا قرر الآمدي نقلا عن الباقلاني وغيره فقال المصنف هنا في بعض آية إعجاز ثم قال ويتفاضل ثوابه ويتفاوت إعجازه وأبو القرآن يتفاضل بتفاضل كثير من السور وما ورد في فضلها وهذا كثير ثابت ويتفاوت إعجازه أيضا بالنظر إلى أن القرآن في سوره وآياته أيضا متفاوتة في القصر والطول وفيما تضمنه أيضا من أساليب الفصاحة والبلاغة ورفيع البيان وهذا أيضا خلافا لمذهب القاضي أبي يعلى وابن عقيل في أن بعض إعجاز القرآن أكثر من بعض كما يقولون رحمهم الله بعض إعجاز القرآن أكثر من بعض ولهذا يقول المصنف يتفاوت إعجازه لألا يقال أيضا إن القرآن في إعجازه على مستوى واحد ودرجة واحدة في القرآن من أوله إلى آخره نعم. والبسملة منه لا من الفاتحة ولا تكفير باختلاف فيها وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة وبعضها من النمل بدأ المصنف رحمه الله في بعض المسائل اللطيفة المتعلقة بدليل القرآن وحظ الأصولي من تقرير دليل القرآن شيئان أساس الشيء الأول إثبات كون القرآن حجة لأنه كلام الله والأمر الثاني ما يتعلق بقرآنية بعض الآيات أو بعض الصور ويدخل في ذلك الحديث عن القراءات المتواترة والشاذة وحجيتها ويدخل فيه أيضا عن المنسوخ وسيأتي الكلام عنهم ويتعلق بذلك الخلاف بين أهل العلم في البسملة هل هي من القرآن أولى فإن كان كذلك هي في كل سورة أم في الفاتحة وما فيها هل هي آية أم قرآن في الجملة أم ليست هذا ولا ذاك قال رحمه الله تعالى والبسملة منه الضمير يعود إلى القرآن البسملة من القرآن لم يقل إنها آية أو ليست بآية وسيأتي الكلام عنها إذن البسملة من القرآن لا من الفاتحة يعني ليست آية من سورة الفاتحة وهذا مذهب جمهور الفقهاء أن البسملة في القرآن في سورة الفاتحة ليست آية منه بل هي كسائر البسملة في سور القرآن الكريم فالبسملة في الفاتحة عندهم كالبسملة في أول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة إلى الإخلاص والفلق والناس فإنها سواء ولا فرق بين آية الفاتحة وغيرها من سور القرآن الكريم والشافعي رحمه الله يقرر في مذهبه أن البسملة آية من سورة الفاتحة والجميع متفق على أن سورة الفاتحة سبع آيات وبه جاء قول الله في سورة الحجر ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم والراجح على قول جل المفسرين أن سبع المثانية في سورة الحجر هي سورة الفاتحة فمن عد البسملة من سورة الفاتحة آية أو لم يعدها فالجميع على أن سورة الفاتحة سبع آيات فإما أن تقول إن البسملة آية فتعقبها ست آيات والمجموع سبعة ومن لا يعد البسملة آية يأتي في آخر السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيعد هنا آية غير المغضوب عليهم ولا الظالمين فتنقسم الآية الأخيرة إلى آيتين ويكون المجموع سبعا هذا الخلاف بين الفقهاء هو خلاف أيضا بين القراء وفي رسم المصاحف وعد الآي فإذن هي ليست مسألة فقهية بحتة بل هي متوقفة أيضا على رسم المصحف وتعداد الآيات التي يتفاوت فيها القراء بناء على ما ثبت في المصاحف التي بعث بها الخليفة عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار فعنا هذا الخلاف نشأ الخلاف وله دلائل من السنة ينتصر به لكل قول فيقول الشافعي رحمه الله أول آية في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وأول آية في البقرة ألف لام مين ومن شواهد ذلك قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فقال المذهب الشافعي عدم الجهر بها لا يعني عدم كونها آية فالإصرار بها لا يخرجها عن كونها آية من القرآن والخلاف الفقهي في هذا طويل والأمر كما يقرر ابن القيم رحمه الله في مسألة الجهر أو الإصرار بالبسملة أن الأمر في ذلك واسع وبكل وردت السنة فحيث ما فعل الفقيه أو اختار فذلك جائز والأمر فيه سعى قال ولو جهر تارة وأسر تارة لكان هذا متحققا للجمع بين الأدلة الواردة في الباب ويقتصر النقاش العصولي هنا في كونها آية أو ليست آية يقول الشافعي رحمه الله هي آية من سورة الفاتحة ولهذا قال عقب هذا الخلاف ولا تكفير باختلاف فيها يقول ابن الحاجب لأجل قوة الشبهة يعني تحتمل الأدلة كل من القولين فلا سبيل إلى القطع بأحد القولين وإبطان الآخر جزما فلا يتأتى خلاف يعني من لم يقل إن الآية فاتحة إن, الآية من إن البسملة من الفاتحة آية من لم يقل ذلك ليس مسقطا لآية من القرآن فلا يقطع أيضا بخلاف ينبني عليه إنكار شيء من القرآن يوجب كفرا ولهذا قال ولا تكفيرا باختلاف فيها نص على ذلك فقهاء المذاهب نص عليه أبو الوليد الباجي المالكي في المنطقة في شرح الموطة ونص عليه الغزالي والشافعي في المستصفى والنووي أيضا في المجموع وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ففقهاء المذاهب ينصون على أن المسألة هذه بخلافها لا ينبني عليها شيء يستوجب إنكار شيء من القرآن يوجب كفرا والعياذ بالله تعالى فقال ولا تكفير باختلاف فيها ثم قال رحمه الله تعالى وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براء آية مفردة البسملة قال في البداية البسملة من القرآن السؤال هل هي من القرآن بمعنى أنها آية مستقلة في كل سورة من سور القرآن أم آية فقط من سورة الفاتحة قال رحمه الله البسملة منه لا من الفاتحة وهي آية فاصلة يقول هي آية واحدة في القرآن كله ويؤتى بها للفصل بين السور فلا تعدها آية مستقلة في الفاتحة وآية مستقلة في البقرة لا هي قرآن في الجملة وآية يؤتى بها للفصل بين السور قال رحمه الله سوى براءة يعني سورة التوبة إما للقول لأنها نزلت بالسيف كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما ونقله المفسرون ورجحه كثيرون أو لأن السورة متصلة بصورة الأنفال اتصال السورة الواحدة كما يرجح أيضا عدد من المفسرين وأسباب أخرى تذكر في قضية لما لم يثبت الصحابة عند كتابة المصاحف البسملة في صدر سورة التوبة وان في صنيعهم هذا لا يصدرون عن اجتهاد واختلاف فقهي ورأي شخصي وتوقيف جروا عليه لكنه تلمس السبب وراء ذلك فقال آية فاصلة بين كل سورتين سوى براء قال وبعضها من النمل يعني البسملة بعض آية من سورة النمل وهذا باتفاق في مثل قوله في قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام أو على لسان مرأة بلقيس ملكة اليمن لما أتاها خطاب سليمان قا قالت إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم فهي جزء من آية الخلاصة إذن أن البسملة في القرآن جزء من آية في سورة النمل باتفاق وهي في الجملة من القرآن باتفاق والخلاف هل هي آية؟ ثم الخلاف في سورة الفاتحة خاصة هل هي آية من السورة على وجه الخصوص أو لا ثم الخلاف بعد ذلك في كونها آية مفردة مستقلة في رأس كل سورة أم هي قرآن في الجملة يؤتى بها للفصل بين السور يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الخلاف المذكور هنا بين أهل العلم في كون البسملة آية فاصلة يقول هذا قول أكثر العلماء أن البسملة آية فاصلة بين كل سورتين ثم سم منهم عطاء والشعبية والزهري والثوري وابن المبارك والشافعية وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود الظاهري ومحمد بن الحسن الحنفية خلافا لطائفة أخرى من أهل العيم وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه ومنثب بعض الحنفية وقال به من السلف الأوزاعي والطبري وهو رواية عن أحمد أن البسملة ليست بقرآن بالكلية وإنما هي ذكر يؤت به في مطلع القراءة في صدر كل سورة سوى سورة التوبة والخلاف في هذا كما تقدم لا يستوجب شيئا مما يكون فيه تضم لإنكار شيء من القرآن والعلم عند الله نعم. والسبع متواترة ومصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أحد الحروف السبعة فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن فلا تصح الصلاة به وما صح منه حجة وتكره قراءته نعم انتقل الكلام عن القراءات المتواترة وغير المتواترة بدأ بقوله والسبع متواترة القراءة السبع التي استقرت منذ زمن التدوين في القراءات على أيدي آئمة الإقراء كمجاهد وغيره القراءة السبع قراءة الآئمة نافع المدني وابن كثير المكي وابي عمرو البصري وابن عامر الشامي وحمزة وعاصم والكسائي الكوفيين فهذه السبع قراءات متواترة بل والصواب أن الثلاثة التي تكمل العشرة أيضا هي في حيز التواتر وهي قراءة أبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف الكوفي فالقراءات العشرة متواترة على الصحيح عند أهل العلم وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربع أن القراءات السبعة متواترة وكلها صحيحة ثابتة تقرأ أو يقرأ بها القرآن خلافا للمعتزلة فإنهم يرون القراءات السبعة أحدا ويقول الأبياري شارح البرهان الفقيه الأصوري المالكي قال أسانيدهم تشهد لذلك النزاع بين القراء في تواتر القراءات السبع هو بالنظر إلى أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأسانيد التي أوصلت قراءة الآئمة إليهم فلما نقول قراءة نافع مثلا أو ابن كثير أو عاصم فإن ننظر إلى السند الموصري بيننا وبينهم ولن نقول بيننا نحن بعد ألف سنة لكن عند بداية تدوين الكتب في القراءات مثلا فبين تدوين المصنفين في القراءات لهؤلاء الأئمة وجمع طرق المصلة إليهم هذه مرحلة وما بين الإمام صاحب القراءة وأقربهم إلى زمن النبوة ابن كثير المكي وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه أسانيد ينظر فيها الواقع يقول إن الأسانيد المدونة لهؤلاء القراء السبعة أو العشرة فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ التواتر فبالنظر إليها أحد كما يقول الأبياري أسانيدهم تشهد لذلك لكن من تحتهم من القراء السبعة أو العشرة إلى من جاء بعدهم ودونها ونقلها هذه التي تجاوزت الحد فبلغت التواتر بشكل قاطع فهل يقال القراءة بالنظر للأسانيد الموصلة منا إليهم فنحكم عليها بتواتر أو بغير تواتر أو فيما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام النظر إلى قراءاتهم في أسانيدهم الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لا يقوم بها تواتر فاضطرب العلماء في الإجابة عن هذا كيف تقولون متواترة وأسانيدهم لا تقوى على بلوغ درجة التواتر فمنهم من قال بلا هي متواترة لكن الأسانيد غير محفوظة ومنهم من قال كما يقرر المعتزلة هي أحد ولا سبيل إلى المكابرة وزعم التواتر ولا شيء يثبت ذلك لكن الصحيحة ال الذي يمكن أن يستقيم بها الجواب كما يقول الطوفي رحمه الله وعندي في كونها متواترة النظر قال والتحقيق أن القراءات متواترة عن الآئمة السبعة أما تواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآئمة فمحل نظر فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءة وهي نقل الواحد عن الواحد لم تستكمل شروط التواتر هذا كلامه وهو موطن الإشكال الذي قال به من قال بأنهم قراءاتهم ليست متواترة والصواب أن تقول لا شك أن القراءات السبع بل والعشرة متواترة من الصحابة إليهم إنما الإشكال أنه لم يذكر مذكورا منها إلا طريقان أو ثلاثة لكن لو سئل كل أحد من القراء السبعة لتبينت تلك الطرق يعني لو جاء أحد إلى الإمام بعمر البصري فسأله عن أسانده في القراءة لتحصل له قدر ولو رحل إلى شيوخه الذين أخذ عنهم لتحصل له قدر ولو طفت بالآفاق وبلاد الإسلام في تلك المرحلة من الزمان لوجدت ارتحالهم في طلب القراءة وتحصيل الأسانيد والإجازة كرحلتهم في طلب الحديث صفحة مشرقة في العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية ما في الأمر أنه لم يكن يدون ذلك ويحفظ به لكن أحدهم يقول إن شيخه في القراءة فلان فالذي حفظ من أسانيدهم عن كل واحد منهم أشهر شيوخه الذين قرأوا عليهم واستجازوا لهم وإلا فهل تظن أن نافع عن الإمام المدني الذي كان يجلس هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ ما شاء الله من خلقه ممن يقدم الحرمين وابن كثير في المسجد الحرام بمكة ويقرئون الخلق فتحصل عنهم أكانوا فجأة ظهروا من غير سابق وليس لأحدهم إلا شيخ واحد أخذ عنه القرآن هذا نافع رحمه الله يقرئ قالون وهو شيخه بألفاظ وحروف وقراءة وكيفية تختلف عما أقرأه لطالبه الآخر ورش عثمان المصري وهو شيخ واحد فمن أين تحصل للشيخ الذي أقرأ اثنين من تلاميذه وطلابه بحروف تختلف ما أقر به أولهما عن الآخر هذا عائد إلى كثرة ما قرأ وجمع إذا لم يكن له شيخ أو اثنان أو ثلاثة غاية ما في الأمر أنه لم يحفظ ولم ينقل فالذي نتحققه ولا شك فيه أن الجم الغفير الذين تناقل القرآن واجتمعوا عليه في بلاد الإسلام وفي تلك الأزمنة كانوا فوق الحصر ويبلغون التواتر ممن أخذوه عن الصحابة بحيث لا يمكن حصر من أخذ منهم ولا عنهم وكذلك من بعدهم. وما أحسن ما قاله أيضا الإمام كمال الدين ابن الزملكاني قال إن حصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وكذلك دائما فالتواتر حاصل لهم ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من جهتهم وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي أحد ولم تزل الحجة الوداع منقولة عن من يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر فينبغي أن يتفطن لذلك وألا يغتر بقول القراء في ذلك يعني بالاعتراف بأن الأسانيد من الآئمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام آحد وأن مصطلح التواتر يقصد به الأخذ بالقراءة من القراء إليهم وليس منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ومصحف عثمان رضي الله عنه تعالى أحد الحروف السبعة صح في الحديث بل تواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف وتواتر الحديث بطرقه وألفاظه كثيرة جدا أخرج الشيخان في الصحيحين وغيرهما من أئمة الإسلام في دواوين السنة كثيرا من ألفاظها وطرقها ورواياتها فالقرآن أنزل على سبعة أحرف السؤال لما جمع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه المصحف الذي نسخ إلى الأمصار وبعث به القراء نسخة إلى الشام وأخرى إلى العراق أو الكوفة والبصرة وثالثة أبقاها بالمدينة ورابعة بمكة قيل وخامسة إلى البحرين وقيل كذا وكذا على اختلاف في عدد عددها لكنها مصاحف مصاحف عثمان رضي الله عنه التي بعث بها إلى الأمصار هل استجمعت الأحرف السبعة التي نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا قراءة القراء السبعة بل والعشرة التي يتضمنها مصحف عثمان رضي الله عنه باختلاف مسخه هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وكثير من العلماء يقول هي حرف من الأحرف السبعة فأين ذهب الباقي ذهب الباقي لما أمر عثمان رضي الله عنه بالاقتصار على القراءة بموجب ما بعث به إلى الأمصار من تلك المصاحف وانحصرت القراءة بها لكن لن يقال إن الأمة أو إن الصحابة قد تنازلوا أو ضيعوا أو أهملوا جزءا من الأحرف التي نزل بها القرآن لأن الأحرف ليست هي القرآن هي أحرف هي أوجه يقرأ بها القرآن أما القرآن فمحفوظ وحفظ القرآن ولو بحرف منه يتحقق به حفظه وأما الأحرف فهي توسعة ورخصة فكون الرخصة لم تبقى محفوظة لا يعارض هذا حفظ القرآن في أصله والأمر الآخر أنه ليس شيء ينسب إلى عثمان رضي الله عنه بل إجماع للصحابة ووجد المستشرقون هنا في خبثهم طلبا كبيرا في الغرض الذي من أجله قصدوا الإساءة إلى القرآن أو إلى الصحب الكرام رضي الله عنهم ويقولون تزعمون معشر المسلمين أننا أي النصارى وقع بين أيدينا تحريف الإنجيل وإضافة ما ليس منه وحذف بعض ما جاء فيه ولم يتجاوز سلفكم في القرآن مثل ما فعل النصارى في الإنجيل فإنهم قد اقتصروا على بعضه وتركوا بعضهم هذه شبهة مكشوفة ما ترك الصحابة شيئا والقرآن محفوظ بحفظ الله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون غاية ما في الأمر أن الصحابة للمصلحة الأعم تنازلوا عن مصلحة أخص مصلحة بقاء القرآن بأحرفه التي نزل بها توسعة على الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جبريل أنها نزلت الأحرف السبعة تيسيرا على الشيخ والضعيف والكبير ومن لا يقوى على القراءة فإذا كانت هذه المصلحة تقابلها مصلحة أعظم وهو الخوف على كتاب الله من التحريف وصيانته أيضا مما دخله من الخطأ واللبس بعد اتساع بلاد الإسلام وانتشار الفتوحات فلا شك أن صيانة القرآن مطلب أعظم ومصلحة تقتضي قواعد الشريعة أن الحفاظ عليها أولا من الحفاظ على مصلحة أخص فكان القرار الذي أجمع عليه الصحابة بحفظ المصاحف وإرسالها والاقتصار على القراءة بما فيها بل وأمر الصحابة ممن كان بأيديهم بعض أوراق من المصاحف بالتخلص منها وتركها وعدم القراءة بما فيها فترك الصحابة ذلك امتثالا لأمر الخليفة الذي أجمع عليه قال رحمه الله تعالى فتصح الصلاة بما وافقه يعني بما وافق من القراءة مصحف عثمان رضي الله عنه بما وافقه وصحا وإن يكن من العشرة هذه مسألة اختلف فيها القراء هل يشترط في الصلاة التي تقرأ فيها القراءة ببعض القراءات أن تكون متواترة؟ وبالتالي ستقتصر على القراءات العشر؟ أم تصح الصلاة بكل ما كان قراءة صحيحة ووافق مصحف عثمان ولو لم يكن متواترا؟ نص الإمام أحمد على المسألة التي أشار ليها المصنف بل ونقل ابن مفلح اتفاق الآئمة الأربعة على ذلك وهو صحة الصلاة بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن القراءة العشرة على أن جل القراء بل كل المتأخرين يصرحون بأن كل قراءة تقع خلف العشرة فهي شاذة والشاذة لا تصح بها الصلاة وليست في قرآنيتها مما تجوز الصلاة به لكن تتعلم لما فيها من الفوائد وما فيها أيضا من المعاني مثال ذلك كثير من القراءات التي تنسب إلى بعض الأئمة الكبار كالحسن البصري وابن محيصن وغيرهم ممن كانوا يقرؤون القرآن لكنه لا توافق قراءتهم في بعض الألفاظ ما جاء في مصحف عثمان إذن القراءات غير العشرة المتواترة بعضها يوافق رسم المصحف العثماني وهذا الذي يقول فيه المصنف تصح الصلاة طالما وافقت المصحف يقرأ الحسن البصري يا أيها الذين آمنوا إذا ندل الصلاة من يوم الجمعة بتسكين الميم ولا يقرأ بها أحد من العشرة هذه القراءة توافق رسم المصحف لكن قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات زيادة لفظ ليست موجودة في المصحف فهذا الفرق بين الأمرين يقول المصنف تصح الصلاة بما وافق مصحف عثمان وصح يعني سنده وإلا لم يكن من العشرة فما صح سنده وكان لا يخالف رسم المصحف تصح القراءة به فإن خالف فلا تصح قال رحمه الله وغير متواتر لما فرغ من التواتر انتقل إلى ما يقابله غير المتواتر ثم قال في جملة اعتراضية وهو ما خالفه خالف ماذا مصحف عثمان كما قلنا في صيام ثلاثة أيام متتابعات والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما جزاء بما كسب في قراءة ابن مسعود وهي صحيحة السند خالفت رسم المصحف قال وغير المتواتر وهو ما خالفه متى يطلق على القراءة إنها غير متواترة أو بالاصطلاح الآخر إنها شاذ إذا فقدت القراءة أحد شروطها الثلاثة الشرط الأول موافقة رسم المصحف العثماني والشرط الثاني موافقة وجه في العربية أو موافقة العربية ولو بوجه والشرط الثالث التواتر فالقراء يجعلون القراءة الصحيحة التي يقرأ بها القرآن ما استجمعت الشروط الثلاثة تواتر السند وموافقة الرسم العثماني وموافقة العربية ولو بوجهه والحقيقة أن موافقة العربية والتواتر متضمنان في موافقة رسم مصحف عثمان فما وافق رسم مصحف عثمان يكون متواترا لكن قد يكون يختل فيه أحد الشرطين فما خالف رسم المصحف لا يكون متواتر هذا قال غير المتواتر وهو ما خالفه أفهم من ذلك أن قراءة تفقد شروطها الصحيحة إذا لم توافق اسم المصحف ومثلت لك بصيام ثلاثة أيام متتابعات والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما لكن ابن الجزري رحمه الله وهو خاتمة المحققين من القراء في آخر كتابيه وهو النشر رجح أن القراءة لا يشترط لها التواتر بل يكفي لها صحة السند فإذا صح سندها ووافقت رسم المصحف صحة الصلاة بها وهي التي صدر بها المصنف رحمه الله لما قال وتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة هنا قال غير المتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان ليس بقرآن القراءة الشاذة ليست قرآن طيب أنا أجد في صحيح البخاري أن ابن مسعود كان في مصحفي فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأجدوا السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما هذا عندي ثبت بسند صحيح خرجه البخاري فثابت عندي أن ابن مسعود كان يقرأه وهكذا قال ليست قرآنا طالما خالفت رسم المصحف ولما خالفت رسم المصحف خرجت عن القرآنية فيسمونه الشاذ ما خالف رسم المصحف قال ليس بقرآن ما الذي ينبني على هذا؟ قال لا تصح الصلاة به هذا واحد فلا يقرأ في الصلاة إلا بموافق رسم المصحف ثم قال وما صح منه حجة وتكره قراءته إذن ما خالف رسم المصحف نوعان نوع صح سنده والثاني لم يصح فما صح سنده ما صح سنده تكره القراءة به ويحتج بها في الأحكام وما لم يصح سنده ليس قرآنا ولا تصح الصلاة به القراءة الشاذة عند الفقهاء يقصدون به هذا ما صح سنده وخالف رسم المصحف لن يكون قرآنا يقال المصالفون تكره القراء يعني قراءة الحسن البصري قراءة ابن محيصن، قراءة مصرف قراءة الأعمش هذه معدودة عند القراء في الشواذ من القراءات وهي وإن كانت صحيحة السند إليهم لكنها خالفت رسم المصحف قال المصنف لا تصح الصلاة به وما صح مثل قراءة هؤلاء فهو حج وتكره قراءته يعني يكره أن يقرأها قرآنا لكنها ليست حراما فغير المتواتر ولو صحت مثل القراءة بن مسعود وأيضا هي في البخاري والليل إذا يغشى والنهال إذا تجلى والذكر والأنثى هذه صحت سندها عن ابن مسعود رضي الله عنه وهي في الصحيحين قال المصنف تكره قراءته ورواية عن أحمد أنها تحرم بل حكاه بن عبد البر إجماعا لكن لا يسلم هذا الإجماع لماذا قال تكره وليس على التحريم قال العلماء احتجاجا بصلات المسلمين خلف أصحاب تلك القراءات التي اصطلحنا عليها بأنها شاذ. الحسن البصري إمام الدنيا في عصره. قراءته شاذ. كان يأم فيصلي الناس خلفه وقراءته لا توافق رسم المصحف. لكن صحيحة السند. قالوا في من هنا قالوا بالكراهية. وكذلك الشأن. فعن الأئمة الأربعة يرون أن ما خالف رسم المصحف لا تصح الصلاة به. وما وفق رسم المصحف تكره كما قال هنا ورواية عن أحمد بالتحريم لكن القراء إن عقد قولهم من غير اختلاف على تحريم القراءة بالشاذ وعدم صحة الصلاة بها على تفصيل يذكرونه تبقى مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة يعني في الأحكام يعني ولو قلنا إن فصيام ثلاثة أيام متتابعات ليست قرآنا قال رحمه الله تعالى وما صح منه حجة حج يعني في الأحكام في استنباطها فإذا قلت حجة وسألتك الآن هل يجب التتابع في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين نحن نقول القراءة الشاذة حجة ما صح منه حجة نظرنا فإذا هي صحيحة السنة العلم لمسعود إذا قلنا حجة إيش معناها تعمل بها فإذا تقول صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين يجب فيها التتابع وهو المذهب عند أحمد احتجاجا بالآية فإذا قلت لا لكن القراءة شاذة تأتي كالقاعدة القراءة الشاذة حجة هذا معنى الاحتجاج الاحتجاج بالقراءة الشاذة مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي وأكثر أصحابه فمذهب الجمهور فيما يخالف الإمام مالك رحمه الله ورواية عن أحمد اختارها الآمدي الشافعي وأخطى بعض الشافعية المتأخرين لما وجدوا الشافعي رحمه الله لا يقول بوجوب التتابع في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فقالوا هذا دليل على أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة وهذا البناء غلط كما نص عليه الإسنو في التمهيد وابن اللحام تبع له في القواعد لأنه قد يقول الفقيه بمسألة وليس من الشرط أن يكون أصله كذلك بل لمخالفة دليل آخر ولموجب اقتضى ذلك لأن الشافعي رحمه الله نص في مواضع من كتابه في الأم ونقله عنه كثير من أصحاب مذهبه كالبويط والمزن وغير من كبار أصحابه أنه يحتج بالقراءة الشاذة في الرضاع وفي الأيمان وفي كثير من أبواب الفقه فأصله المتقرر كما هو الراجح في مذهب أحمد كما هو مذهب الحنفية لاحتجاج بالقراءة الشاذة لأن وإن لم تكن قرآنا فقد صح السند والصحابي كان يقرأوها قرآنا فإن ضعفت في أدنى مراتبها لا تخرج عن كونها خبرا يراها الصحابي جزءا من الآية أو تفسيرا لها أو معنى احتج به الناس فكتبوها في المصاحف وهذا أدنى احتمالاتها نعم. وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى في القرآن محكم ومتشابه دل على ذلك آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وصف الله القرآن كله بالإحكام فقال في سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير ووصف الله القرآن كله بالتشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إذا آية وصفت القرآن كله بأنه محكم وآية وصفت القرآن كله بأنه متشابه ما معنى المحكم من الإحكام وهو الإتقان فكتاب الله في غاية الإحكام والإتقان الذي لا يتطرق إليه الخلل ولا الريب ولا الباطل ولا الشك ولا النقص بوجه من الوجوه الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها ما معنى التشابه يصدق بعضه بعضا فلا تناقض ولا اضطراب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا المعنى وأما التقسيم في آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فتفاوتت عبارات السلف والأئمة في معنى الإحكام والتشابه هناك أما الإحكام لكل القرآن عرفناه والتشابه لكل القرآن عرفناه لكن ما معنى أن يكون بعضه محكما وبعضه متشابها؟ أقوال عدة قيل المحكم الثابت غير المنسوخ والمتشابه ما يقابله قيل المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال قال المصنفون فيما رجحه ما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه الواضح المعنى الذي لا يحتاج إلى تأويل هو المحكم معكسه المتشابه ما عكسه الذي لم يتضح معناه لماذا لم يتضح قال الاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه اللفظ المشترك ما اتضح معناه لأنه مشترك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ والقرؤ مشترك بين الطهر والحي ولا دلالة في الآية أو قرينة ترجح أحد المعنيين هو مشترك المشترك الذي لا يتبين أحد معانيه يكون مجملا. لماذا قال الاشتراك أو إجمال لأن الإجمال في أحد أسبابه الاشتراك وليس دائما يعني قوله وآتوا حقه يوم حصاده هل هذا مشترك ليس مشترك ولكنه مجمل أين وجه الإجمال ما حقه فجاء في السنة فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضحي نصف العشر وأقيم الصلاة إجمال في عدد الصلوات وأوقاتها وصفاتها وعدد ركعاتها بينته السنة إذن الإجمال أعم من الاشتراك والاشتراك أحد أسباب الإجمال فذكر قال المتشابه الاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى هذا الذي ساقه المصنف هو موافقة لما درج عليه كثير من الأصوليين معتزلة أو أشاعرة والصواب عند السلف أنه لا تشبيه في آيات الصفات ولا تستلزمها أصلا فإدراجها في المتشابه بهذا المعنى لا يصح لماذا؟ لأننا نقول إن المعاني في صفات الله تعالى معلومة وإنما الاشتباه في الكيفيات لا في المعاني والكيفيات أغلق بابها بعدم السؤال عنها ولسنا مكلفين بها فالصحيح أن تقول إن, إن كان المقصود بالاشتباه في آيات الصفات الكيفيات فنعم وأما المعاني فلا نعم وليس في وليس فيه ما لا معنى له ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل وفيه ما لا يعلم معناه ما لا يعلم وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى وليس فيه ما لا معنى له في ماذا في القرآن هل في القرآن شيء لا معنى له؟ ما في؟ طيب إيش معنى الفلام كوني لا أعرف معنى شيء في القرآن؟ ليس معناه أنه لا معنى له. بل ماذا تقول؟ فيه ما لا يعلم معناه إلا الله. هل يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله؟ هل يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله؟ إن كان نعم، فلماذا أنزل علينا؟ ابتلاءا. كل من عند ربنا. فإن علمت معناه وعملت وإذا ما علمت آمنت أنه من كلام الله عز وجل ثم هو جزء من التحدي والإعجاز الذي جاء في القرآن الكريم وهذه مسألة خلاف هل في القرآن شيء استأثر الله بعلمه؟ منهم من يقول نعم ومنهم من يقول لا ما أنزل الله شيئا إلا وله معنا يعلمه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى ومن أطلعه وفتح له باب الفهم فيه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 أصبحت الجملة بعدها مستقلة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومشى على هذا طائفة من أهل العلم ومن يقول ليس في القرآن شيء أخفى الله علمه عن عباده وما أنزله إلا ليعلموه لكن الله يفتح أبواب الفهم على من شاء من عباده فإنهم يقولون الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني أيضا يعلمون والأمر في هذا أيضا واسع قال هنا ليس فيه ما لا معنى له هذا قطعا بلا خلاف ليس في القرآن شيء لا معنى له ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل لأن من شروط التأويل امتناع حمله على ظاهره وإلا أصبح التأويل عبثا وحما مستباحا ومن هنا جاءت الفرق الباطنية التي تزعمه أن للقرآن معنى باطنا غير ظاهره فعبثوا في آيات الله أي ما عبث قالوا وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى نعم ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف يمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف هل في القرآن مجمل الجواب نعم طيب هل يبقى مجملا إلى قيام الساعة وتبقى الأمة ما تفهم شيئا من كلام الله؟ تتعاقب جيلا بعد جيل يموت نبيها صلى الله عليه وسلم ثم ينقرض جيل صحابته الكرام وترث الأمة سرا ولغزا وغموضا في القرآن ما يفهمونه قال أبدا يمتنع دوام الإجمال يعني استمراره قال ما فيه تكليف إذا تفهم أن ما لا تكليف فيه لا مانع من دوام إجماله مثل الحروف المقطعات فلو قلت قاف ونون وصاد وحاميم قلت مجمل الله أعلم بمعناه ما درينا هذا لا إشكال فيه لأنه لا تكلف فيه نعم ويوقف على إلا الله لفظا ومعنى لا على والراسخون في العلم هذا الخلاف الذي تقدمت الإشارة إليه عامة السلف في, في مثل هذا الآية كابن مسعود وأبي ابن كعب وابن عباس وعائشة وعروة والحسن ومن أهل اللغة أيضا الكساء والفراء والأخفش على أن المعنى في الآية وما يعلم تأويله إلا الله قال يوقف عليها لفظا ومعنى فالوقف لاسب من حيث اللفظ والمعنى انتهى هنا فينحصر العلم في المتشابه لله جل جلاله قال والراسخون في العلم يقولون آمن به خلافا لبعض الأئمة الكبار لكن الجمهور على أن العلم هنا استأثر الله به أما الآمدي وأبو البقاء العكبري في إعراب القرآن والنووي في شرح مسلم خالفوا في ذلك وغرأوا أن الآية معناها اشتراك العلم الذي نسبه الله إلى نفسه مع من شاء من خلقه الراسخون في العلم فخصهم الله تعالى بذلك قيل الخلاف لفظي لأن من قال الراسخون يعلمون تأويل المتشابه أراد به ظاهره لا حقيقته ومن قال بل العلم محصور واستأثر الله بعلمه أرادوا الحقيقة والباطن وإلا ففي القرآن أشياء استأثر الله بعلمها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذا موجود في علم الله عز وجل لكنه بالنسبة إلينا أيضا غير واضح بقي في القرآن أشياء مجملة كم عدد أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ابن عباس أنا من هؤلاء القليل فورود شيء من ذلك يستأثر الله بعلمه قال كما قال المصنف طالما ليس فيه تكليف فأما المتعلق بالتكليف فإن العباد يهتدون فيه بدلالة العلم إلى مراد الله تعالى فيه نعم. ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل لا بمقتضى اللغة هذا ختام ما أورده المصنف رحمه الله في الباب تحريم الإقدام على تفسير القرآن بلا علم وهذا باب ما أحران اليوم والله أمة الإسلام أن نعلنه على عموم الأمة ليرتدع الجهالة والمتسورون أسوار الشريعة والمجترئون على كلام الله فيخوضون في القول على الله بغير علم هو هكذا تماما ليش يقول يحرم تفسيره يحرم الآية واضحة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثمى والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول ابن القيم هذه الخمسة مرتبة من الأصغر إلى الأكبر الفواحش والإثم والبغي والشرك وأن تقولوا على الله هو أعظم من الشرك يقول ما وقع أهل الشرك في الشرك إلا من القول على الله بغير علم فجعل أصول الفساد والباطل والحرام في الدنيا كلها القول على الله بغير علم سواء كانت فتوى يشتري فيه الناس على دين الله بغير علم فيقولون هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم أو كان من القول على الله بغير علم أن تقول الآية كذا معناها كذا فيصادم تفسير السنة وسلف الأمة ويقول قولا محدثا هذه والله من الكبائر في الإسلام يحرم التفسير بل اسمع رعاك الله أخرج الآئمة أبو داود والترمذي وصححه الترمذي من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار والحديث الآخر وقد أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ طالما كان المستند هو الرأي وليس العلم حتى لو كان صوابا أخطأ لأنه لم يأتي البيت من بابه كلام الله عظيم والقرآن هو دستور الأمة وشريعتها لكن أن يصبح حما مستباحا يأتي من يسمى بالمثقفين و... وكل من هب ودب فيقولون في القرآن ويتكلمون فيه هذا والله من الكبائر المستبشعة وحري بإمة الإسلام وهي ترعى دينها ومقدساتها وحرماتها أن يكون كتاب الله جل جلاله أعظم المحرمات قداسة وأجلها مكان وأعظمها هيبة وأن لا نسمح لأحد أن يقول في القرآن بلا علم لا تقبل الأمة أن يأتي جاهل لا علم له بالطب لا من قريب ولا من بعيد ليصرف للناس العلاجات والأدوى يقول المرض كذا علاجه كذا وهذا دواء هذا ولو فعل تقام عليه وسفهوه وأقام عليه ما يستوجب إبعاده عن تلك الساحة لن يقبل الناس أن يعبث أحد في أبدانها في صحتها فكيف بالعبث في كتاب الله قال ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل لتفهم أن الرأي والاجتهاد إن كان بأصل فهو المطلوب شرعا الاجتهاد في القرآن ما الأصل المقصود هنا العلم الشرعي الذي به يفهم المسلم العالم المجتهد كتاب الله سبحانه وتعالى قال لا بمقتضى اللغة لا يحرم إن كان الاجتهاد بمقتضى اللغة يعني إن أراد أن يفسر اللفظة لغة فيقول في معناها كذا عن أحمد والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والمجد بن تيمية ما ذكره المصنف لن يحرم لأن القرآن عربي فلو استند إلى شيء من اللغة ليبين بها معنى القرآن فليس حراما ونقل عن أحمد رواية أنه أيضا لا تعد اللغة وحدها أصلا يفسر به كلام الله وحمل المجد بن الرواية بالنهي عن ذلك عن الكراهة أو عن اللغة التي لا يتظلع فيها صاحبها ليقوى على تفسير كلام الله سبحانه وتعالى تم كلام المصنف في هذا الباب ليكون المجلس القادم في ثاني الأدلة في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ونسأل الله عز وجل نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين